114. ونفس وما سواها 115. وَتَقْوَاهَا فجورها وتقواها 116. قد أفلع من زكاها وقد خاب من دساها كذب بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه